التسجيل السادس والسبعون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف حق خالص باء يذم فاعله تاء السبع الموبقات فاء التهديد بالعقاب